Book two. 48 osm, Aktivity nadovolené Je ta na čistá? هل الشاطئ نظيف؟ موجه ستم كوبات؟ هل تمكين فيه السباحة؟ هل تمكين فيه السباحة؟ ننين بسبجنا ستري كوبات؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ بوجه ستري سلو نجنيكي؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ بوشوي ستري هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ بوشوي ستري هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Haljunkin Huna este žar karib. Chtěl bych rád surfovat. Uhibbu an arkab almouj. Uhib an arkab almouž. Chtěl bych se rád potápět. Uhibbu an artis. Uhib an artos. Chtěl bych rád jezdit na vodních lyžích. أحب أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء داسيتو بويتشي سيرف هل يمكن استئجار زلاجات الموج هل يمكن استئجار زلاجة الموج داسيتادي بويتشيت بوتابيتشكا فيستروي هل يمكن استئجار معدات غطس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 أنا في مستوى وسط. انا في مستوى وسط. أذنام سفتم. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. كدأي ذلك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ Máš sebou liže? Hěl máká záležátský? Hěl elský? Máš sebou ližarské boty? helmáka máká chiváský? helmáka máká elský?